طرحت الشيخ هل من منهج السلف انتقاد الولاة من فوق المنابر والتشهير بهم وغيبتهم وما هو منهج السلف في النصيحة للولاة وكيف يكون ذلك جزاكم الله خيرا هذا شيء لا مرة ليس المذهب السلف التشهير بهم وذم ما نكره ذلك على المنابر لانه هذا يغذي الناس الانقاذات وعدم السمع والطاعه المعروف ويخضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع ولكن الطريقة التي تتبعها للسلام النصيحه فيما بينهم وبينه والكتابه اليه او الاتصال بالعلماء الذين يتصلون حتى يوجه الى الخير وانكار المنكر من دون ذكر من دون ذكر الشيء الفاعل تنكر الزنا منكر من القمر منكر الربا من دون ذكر من, من تعرف أن ان يفعله تنكر المعاصي ويكرروا معافي وتهددوا منها من غير ذكب أن فلان يفعلها أو فلان يفعلها لا حاكم ولا غير حاكم لما وقعت فتة في أزوان العظام قال بعض الناس بأسلام زيد قلت الله عنه ألا تكرر على فؤلاء الفؤلاء قال أرثان قال أنت لا يعني عند الناس لا أنا أم أدعو لا أدعو أم, أم عليه وأقول له بيني وبينك ولا أفتحوا بشر آنان ولما فتحوا الشر في زمن عثمان وأنكروا على عثمان بيهرة ست تمت الفتنة والقتال والفساد الذي لم يزل الناس من الحاذار إلى اليوم حتى صار في بين علي وعثمان ومعاوذة حتى قتل عثمان قتل علي في أسباب ذلك وقتل أم غفير من الصحابة وغيره من أسباب الإنكار العلني وغريث العيوب علني. حتى عبض الناس ولي امرهم وحتى قاتلوه